الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وسلم أما بعد فقد نصحني طابو الإخوان جزار الله خيرا أن تغير بعض الألفاظ التي جرت على لساني فيما يتعلق بالمدعو ناظ سلطان وذلك من وجهة نظره ورأيه ان هذا الرجل على مر السنين يستمع له كثير من الإخوان في جمعية التراث الإسلامي ويظنون به الخير، فعدم تلقيبه بلقب يجمل صورته أو ذكره على نحو طيب. قد يحصل به عدم تنفير السامع وقبول الكلام المزعم بالحجه في حق مذهبه وحق جمعيه التراث الاسلامي جماعه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق إنني ديانة لا ينشرح صدري لتلقيب هذا الرجل بلقب مفخم ولا حتى برفض الشيخ لأن هذا الرجل على مر السنين في مجالسه العامة والخاصة تبيدر منه من الألفاظ ومن المعاني ومن الاحكام ما ينبو عنه سمع كل ذي ذوق وما يبغض ذكره كل صاحب ايمان فضلا عن صاحب السنة ولعل الله تبارك وتعالى يعين وييسر ان يخرج المزيد من المواد التي تثبت أن هذا الرجل هو عار أن ينتسب مثله إلى السنة أو أن تعرف السلفية به وإن مثله له يجب أن يكون مقامين مقام ظاهر يجهر فيه من قبل طلاب العلم السلفيين بالإنكار عليه حتى ينقمع وشروره وتكفى السلفية شره وشاكلته ممن ركبوا موجة السلفية زورا وبهتانا وكذبا وتزويرا ومقام آخر باطل يدعو فيه المؤمنون في صلواتهم بإخلاص وتبرع لله تبارك وتعالى أن ينقمع هذا الرجل وأن تنقمع الأهواء والبدع والضلالات وأن تبقى شريعة الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة نظيفة بيضاء كما تركها تركها لنا وتركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وعلىية حال فإن مما ينبغي على كل مكلف مسلم خاصة من اخواننا الذين يعيشون في وسط أجواء جماعة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وفي أوساط جمعية حياء التراث الإسلامي أقول إن الواجب الشرعي عليهم أن ينظروا بعين الإنصاف, بعين الإنصاف والإخلاص والتدبر وأن يكون هاجسهم وأن يكون باعثهم وأن يكون نظرهم مرتكزا على الطريق الشرعي الصحيح في التدين حتى يستقيموا عليه ولا ينظروا إلى ما هو محيط بهم من انتمائهم تحت مضلة هذه الجمعية ولا ينظروا إلينا نحن الذين نوصل إليهم هذه المادة التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون مباركة وأن تكون سببا في هدايتهم وتخلصهم من شراكي من, من هذا الشراك العنكبوتي الذي ضلل من حولهم حتى أوهمو أنهم يسيرون في طريق سلفي قح وفي الحقيقة أنهم متلبسين بحركة إخوانية من جنس هذه الحركات المحدثة التي لا يليقني بمسلم أن يعتقد أنها على السلفية والمحجة الويضاء أقول لإخواني هؤلاء بغض النظر عن أسلوبي وبغض النظر عن شخصي وبغض النظر عني أو عن أي أحد آخر افترضوا فينا كل ما يمكن أن يفترض من سوء الظن فإني لمن أراد الحق وسعى إليه قد أبحت بفضل الله تبارك وتعالى عرضي ليست هذه هي المسألة لا تكن يا أخي المسلم إمعة تعرف الحق بالرجال تعرف الرج تعرف, الرج تعرف الحق بالرجال لا تكن هكذا لا تلغي عقلك لا تلغي كيانك لا تتبع العواطف لا تتبع الهوى لا تتبع الأمور الشكلية لا تقل هذا أسلوب غب وهذا أسلوب فض وهذا أسلوب غليظ وهذا أسلوب لطيف فأنت لست طفلا أخي الكريم أنت أكبر من ذلك والمسألة التي نحن نتكلم عنها وحولها وعليها هي مسألة دين وهذا الدين سوف تسير في حياتك بناء عليه. وسوف تلقى الله عز وجل به فاجعل دأبك أن تعرف الأمر المشروع الذي يحبه الله والذي عليه أهل العلم والذي دلت عليه دلائل السنة وأن تعرف ما يناقبه حتى تحذر منه لا تجعل الأمور الصورية والشكلية واللفظية والعاطفية التي درجت هذه الحركات والجماعات الإسلامية على أن تستثمرها وأن تستعملها وأن تجعل منها يعني طريقا إلى سلب عقول الناس بالألفاظ المستحسنة اللطيفة أو بالخطب الرنالة فتجعل نفسك فريسة سهلة لمثل هذه المؤثرات العاطفية إن هذا لا يليق بك كصاحب عقل ولا يليق بك كصاحب دين إذا كان أسلوبي غير جيد أو فيه غلظة أو غير ذلك فأنا المسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى فإذا كان اسلوبي سيئا وأكون مسيئا فيه فإن اسمه يرجع عياذا بالله تبارك وتعالى عليه خذ ألت الغنم واجعل علي الغرم خذ غنم هذا الكلام وتأمل في هذه الكلمات التي سقت إليك مما نقلته لك عن هؤلاء الأعيان الكبار من زعماء هذه الجمعية وهذه الحركة وقارنه بكلمات العلماء ومذاهبهم في هذه المسائل من المظاهرات والموقف من الأمراء الشرعيين وغير ذلك قارن بين هذا وهذا وانظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سائل الله جل وعلا أن يهديك إلى الحق فإذا لاح لك شيء من نور الحق فالزمه واتبعه ودع عنك هذه المؤثرات العاطفية سواء كانت من جهة الجماعة التي أنت تنتمي إليها أو من جهة أسربي أنا الذي أتكلم إليك، إن الحق أبلغ وواضح وظاهر وبين فلا يصرفك عنه شيء من المؤثرات العاطفية أو النفسية أو العلاقات الشخصية والاجتماعية أو غير ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم. فالظالم مثل ناظم الذي ظلم السلفية طوال عمره لا ينبغي في اعتقاد الشخص وتقدير العلم أن يعامل باللطف وبالته أحسن لأنه قد أساء مما ينبغي أن يزجر وأن يشهر وأن يظهر انحرافه للناس عيانا والله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق سبحانه وتعالى ولو أننا نزلنا إليك الملائكة ولو اننا انزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله فالله عز وجل يبين ان المساله هي ليست مساله فقط ظهور دلائل ظهور الدلائل لمن وفق لاتباعها يكون خيرا ولكن ظهور الدلائل لمن قد عميت بصيرته وركب هوا فمثل هذه الدلائل وظهور ظهورها لا يزيده الا ركسا ولا يزيده الا ضلالا كما قال الله تبارك وتعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغyana وكفرا فاذا ظهرت الدلائل ثم فصر العبد المكلف العاقل مع أن هذه الدلائل تدل على أن هذه الجماعة ليست على خطى السلف الصالح ثم يصر لمصلحة نفسه وشخصه ودنياه أو لتعصبه أو لإلفه وعادته أو لغير ذلك من أهواء النفوس وأسبابها فيصر على أن يتبع هذه الجماعة مع كل هذه الدلائل فإنه في الحقيقة يظلم نفسه وهو المتضرر دينا ويبقى الفائدة لمن وفقه الله عز وجل للتجرد لله ثم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقول ختاما يا أخي الكريم أنا لا أقصد أذيتك ولا أن أثقل على كاهلك إنما أقصد أن أبرئ دمتي وأن أتكلم بما أعتقد أنه يجب شرعا علي فأسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدر الجميع للتجرد للحكمة واتباعها وأسأل الله تبارك وتعالى أن تتضح بمثل هذا هذا الجهد هذه الجمعية المنحرفة عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونهج السلف الصالح هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى عليه وسلم قلت لك الآن مثلا من إخواننا السلفيين أنا مثلك أقطع بأنه ليس إخوانيا ولا سنه منهجه إخواني وهو سلفي ولا أعتقد إلا أنك تعرفه جيدا وهو عبد الرحمن عبد الخالق نعم تعرفه؟, تعرفه جيد هذا تلميذي في الجزنة الإسلامية نعم. ويوم كان كان إخوانيا نعم. وإذا صحب تعبير بأنه تسلف هناك في الجامعة نعم. وكان من خير الشباب الواعين للدروس وللمناهج وإلى أسلي أنا أقول كما تقول أنت في سلمان هذا ليس إخوانيا لكن مناجه مناج الإقوام الإسلامية كيف ذلك أولا هو تحزب وتكتب نعم. ألا تعرفون هذا نعم. عبد الرحمن نعم يمين هذا التحزب وهذا التكثل ليس على المنهج السلفي الذي نحن ندعو فيه أليس كذلك؟ طيب إذن إن كان سلمان المرحوث عنه الآن في هذه كلمة وفي غيرها نقول عنه إنه ليس إخوانيا ونحن صادقون لكن ذلك لا يخرجه عن أن يكون منهجه منهج الإخوانيين ماذا الصحيح الدعاء لهم يستويقون الأمور بالهجاية والطغيير والصلاة هذا هو وطاعتهم فيما من أمر بمعشة لا لكن في لكن يكيثا من يميها الطلاب وغيرهم أن الأمور النية والعمل ويعينهم على الخير على الخير عن الجكان. وقتال والتعوى الاسم هذا لا هذا لكن نصرهم بأن يلتم العطير وتعوى مع الحكام في الله ورسوله له لهم لهم ولا قتال ولا لا الناس ولكن ينصحوا لدني الله يا رسول والعباد والمنين يفعلوا لأسلمهم والصلاه الذي سرعه الله وأحده الله ويطيعون زماء أمرون زماء الخير ثم نغلم لا تشغل عبارة لأحد له يقول لا يتحرق الخوة لا يتحرق الخوة لا يتحرق الخوة ما لا يتعطى الرضا لا يتعطى الله خيرا يقول السائل هل تنصحون الشباب بالخوض, بالخوض في السياسات الدولية والتعمق في التوقعات والتكهنات السياسيه ام تنصحونهم بالعلم الشرعي حفظ المدون وتعليم الناس الخير عن في خارجية وشون الملوك والمراء الذي يسبب الفتن ويسبب شحنة والفلاخ، وأنصحهم بأن يقبلوا العلم وطلب العلم والشغاس والإستهاد والتعهير والتقوى والمناصح عن بعض إلى بعض والمناصح على مستوى عموما في مواعظهم عيشهم وتفكيرهم حتى ينتبه الناس بهم، أما الاشتغال بيننا في الملوك والرؤساء والدول مما يشرب جرائدها وغيرها هذا قد يسبب شر كثيرا بلا شك. أما <تسجيل> إذا كان مقصود التنبيه على خطأ وقع الجديدة أو غلط وقع مجلة هم أشبه هذا فالحق يبين فيه الخطأ ليه وقع الجديدة أو في المجلة حتى لا يقترب <تصفيق> هذا الهاج الواجعي في شريط الاشرة السمية بلاد اليمنية في الرجل صلى الله عليه وعلى الاسلام دعوته تقوم على التنظيم ففروجه من نسة إلى المدينة في لم يكن فروايا وخروجه من المدينة للحج بتنظيم أيضا يقطع المسافة منه من الذين إذا مكة في نحو تسعه أيام لولا ومعه الجمع كثير لو لم يكن بتنظيم لما استطاوى اللي بضعه. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى الوسر ما يقول إن فتك عليك حقا ولعليك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا فاعطي كل ذي حد حفظ حقه هذا تنظيم أيضا الذي ينكره التنظيم المخالب للكتاب والسنه هذا الذي ننكره ونقول لان يعيش الشخص وحده خير من ان يدخل في تنظيم باغوصي يخالف كتاب الله وكله رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا عبد وهذا عبد اشيع عن اهل السنه انهم ينكرون التنظيم وانهم ينكرون العمل الجماعي اقول الذي ينكر العمل الجماعي او الذي ينكر التنظيم ليس بسني لان الله عز وجل يقول في السبيل الجميل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على المذن والحجوان امل الجماع الذي يخاله الكتاب والسنة نزل ما عليه الإخوان المجلود أو ما عليه أصحاب كالذيذ عبد الرحمن عبد الخالق ويضفئكم في صمح المعاند رسالة رسالة إلى جمعية إخياء الثراث بحمد الله من فضل الله أرأتك أرأت يا ماذا يا أخوان أعجابوا من ديان الحق وإن رغموا نعم ثلثي ثلثي, ثلثي ويقول أبسم بالله على احترام التشتور والتشتور فيه أن المراه إذا جنت برضى زوجها ليس عليها حد هذا لتذكر صويتهين يا اخواننا نوش وسلفي سلفي أشهدكم انني بريء من هذه السلفية نعم سلفية مثل هذا الكوت إذا أحب يلبسها بشهاء وإذا أحب يبعى وضعها لا يا اخواننا جزاكم الله خيرا فهذا العمل الجماعي نحن نبرع منه ما سواء كان مع الإطوان المبنسين أم كان مع أصحاب سلبية الكويت نبرع من هذا الذي فيه انجحابات وتصريفات ومجلس نواق وغير ذلك نعم ومختلفت فيه من شأن ذا الله فان تنازعت الميكان فرسول الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر سبط يا اخواننا الداعي الكبير عبد الرحمن عبد الخالد صحيح عند ان كان في اول امر بيت القوي انتشرت السنن وطاول الباطل ثم لما فتحت عليه الدنيا ماذا يا إخوان دخلت هذه الانتقابات ويضعوا إليها المسلمين يعني السياسي عبد الرحمن عبد الخارج هذا كميدنا في الجامعة الإسلامية لكن أظن أنه يعني حاكته السياسة إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسَنَاهُمْ فِي شَتَائِي إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ له وَمَن يغلل فَلَا هَادِيَ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 وبعد فقد رغب إلي بعض الإخوان أن أستمع إلى كلمات لبعض القيادات العلمية والمشيخة الشرعية لجماعة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق المعروفة باسم جمعية إحياء التراث الإسلامي، فاستمعت إلى بعض هذه الكلمات، فزادتني يقينا بحمد الله تبارك وتعالى في أن حكمنا ونحن بلدي هذه الجمعية ونحن الذين نعيش معهم في الكويت ونرى آثار دعوتهم وطريق سيرهم عن قرب وكتب فصدق ما سمعت ما كنت أعتقده أن مسألة جماعة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق طال الزمن قصر؟ فلا يمكن لأرباب هذه الجمعية وعتات السياسة فيها أن يفصل بين الرأس والجسد او أن يفصلوا بين مذهب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وبين سير هذه الجمعيه لأن مثل هذا الامر أو مثل هذه الإرادة تصطدم مع بدهيات خلق الله جل وعلا ومع بدهيات سنة الله جل وعلا الكونية ومع بدهيات الشريعة الإسلامية في أن الداعي إلى الشيء والمعتقد له من الصعب جدا أن يتخلص مما وقر في قلبه من بدعة. وذلك لما علم من دلاله النصوص أن البدع سببها هو إرادة فاسدة في قلب من يبتدعها وهذا صريح في قول ربنا تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال صلى الله عليه وآله وسلم في مراه البخاري ومسلم وابن أبي عاصم من حديث عائشة رضي الله عنها لقد سماهم لكم الله فاحذروهم فالله جل وعلا وصف من يحدث البدعه وينشئها من تلقاء نفسه بالغرض السيء وذلك واضح في هذه الآية الكريمة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ولذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين جعل ما دلت عليه هذه الآية من اتباع المتشابه علامة كاشفة لأهل البدع توضح أنهم ليسوا على الصراط المستقيم لم يكلفنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مناصحتهم ولم يكلفنا صلى الله عليه وآله وسلم مراجعتهم وذلك لأن إمعان الرجل في البدعه ونصرته لها بما يستطيع واستمراره وديمومته عليها يدل على عظم رغبته فيها وتمكنها من قلبه وأنه من الصعب بمكان أن يخلص منها فلذلك أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الواجب في ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم لقد سماهم لكم الله أي وصفهم وصفهم وصفا كان كانت دلالته على أن هؤلاء ليسوا على مذهب السنة مثل دلالة الاسم على مسمى لقد سماهم لكم الله فماذا يجب علينا فاحذروهم ولذلك قال من قال من ائمه السنة رحمهم الله تعالى كسفيان الثوري رحمه الله تعالى البدع لا يتاب منها وقد بين اهل العلم معنى قولة سفيان هذه وهو صعوبة التوبة من البدع وأنها من العسر بمكان خاصة على من أحدثها وأما الأتباع ممن تبعوا هذا المبتدع على بدعته ووافقوه عليها فإن امكان توبتهم أمر وارد وأمر قد يحصل وله نظائر بفضل الله تبارك وتعالى لكن شرط أن يتوب المكلف من بدعة وقرت في قلبه هو أن يصدق في اتباع ما ظهر له من الحق صدقا مع الله جل وعلا فإذا صدق المكلف مع الله سبحانه وتعالى في اتباع ما يظهر له أنه الحق فإن الله عز وجل يهديه بعمله بما علم ويورثه علما ما لم يكن يعلم فأقول إن الكلمات التي استمعت إليها لبعض كبار موجه جمعية التراث الإسلامي هداهم الله تبارك وتعالى صدقت ما كنا نعتقده من أن مذهب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق قد ضرب بأطنابه في تكوين هذه الجماعة وقد غرست أفكاره ومذاهبه بدرجة أو بأخرى في كثير من قيادات هذه الجمعية وأنها متاصله في جذور قلوبهم وإنه لمن العسير بمكان أن يزعم زاعم أن مذهب عبد الرحمن عبد الخالق من الممكن محاصرته أو تقليص تأثيره في سير هذه الجمعية كما نسمعه من هذه الحيلة الخبيثة السياسية الماكرة التي قذفها الشيطان في عقل بعضهم فراح يسعى في تصديقها بأنواع من التلبيسات حتى زعموا أن الشيخ نفسه محاصر وأن حركته العلمية في الجمعية مقيدة وغير ذلك من الأكاذيب التي يواجه بها كثير من اخواننا السلفيين حين يظهرون في وجه دعاه جمعية التراث الإسلامي بعض أخطاء الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق فيواجهونهم بمثل هذا الكلام ويقولون لهم إن هناك إصراح لما أفسده عبد الرحمن وفي الحقيقة أن هذه الدعوة كما أنها معارضة لما سبق وذكرته فإنها كذلك مخالفة لواقع ما يجري في سير هذه الجمعية فهذه الجمعية اصلا أول من سعى في تكوينها وغذاها بأفكاره وكتاباته هو الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وما زال إلى اليوم مهضما مبجلا يظهر له أتباع هذه الجمعية وقياداتها يظهرون له كل تبجيل واحترام واعتزاز ولا ويأضون أن يصرحوا في حقه بما أوجب الله تبارك وتعالى من بيان انحرافه عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا لمن عرف منهم وعلم السنة خيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وخيانة لأمانة العلم والسنة فالمقصود أنني لما سمعت هذه الكلمات علقت عليها بما يسره الله تبارك وتعالى إرادة للتنبيه على تفنيد هذه الدعوة الكاذبة من أن مذهب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق محاصر وأنه لا يمثله إلا بعض الناس في هذه الجمعية فهذا في الحقيقة مجانف ومجانب لواقع ما يجري بل إن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ومذهبه هو الأصل في هذه الجمعية تاريخا ومذهبا وانتماءا وهذه الكلمات التي تفوه بها هؤلاء الدعاة دلة على هذا الأمر فرجل منهم يمدح القاعدة جهارا نهارا لا حياء من الله ولا حياء من المخلوقين وأنا أعلم أن أمثاله حين ينشر عنهم مثل هذا الكلام فإن خوفهم سيتجه إلى الخوف من أمريكا أو الخوف من السلطان لأنهم اعتادوا على أنهم لا يخافون ولا يحسبون حساب إلا الأمور القوى المادية ولذلك فتجد مثلا. هذه الجمعية على طوال تاريخها لا يعلم عنها جهاد شرعي صحيح للمنحرفين من الإخوان المسلمين الذين ما فتئوا ليل نهار على مر الزمان يفسدون في هذه الأرض الطيبة وينشرون بدعهم ويستعملون الدين مطية لسياساتهم فأين جهد هذه الجمعية التي تزعم أنها سلفية في مقاومة باطل الإخوان المسلمين بل إننا نجد نفس هذا الذي اسمه ناظم يتكلم في مدح وفي إرجاع الناس إلى فتوى كبار الإخوان المسلمين مثل عجيل النشمي وغيره وهذا أمر واضح وبين يعرفه كل الكويتيين الذين يعيشون ويتابعون مثل هذه المقولات. فنحن نرى وآما من ناحية المذهب ونرى موافقه ومطابقة مع كل الأفكار والجماعات المنحرفة اللهم إلا أن يكون نزاعا على المناصب المادية فهنا قد يحصل بينهم شيء من الاحتكاك الذي يفضحون به صورة الإسلام ويشوهون حمله الدين كما حصل في حادث عندنا مؤخرا في البلد يعرفه أهلها من النزاع حول منصب في وزارة الأوقاف فتجد هذا الوزير التراثي الذي حين أعطي هذه الوزارة بدلا من أن ينصر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجده يحرص على أن يزيد من نفوذ حزبه في هذه الوزارة حتى لو أدى ذلك إلى الاحتكاك العلني مع الإخوان المسلمين على صفحات الجرائد على نحو نفر وشوه صورة حملة الدين في نفوس عموم المسلمين وأي مفسدة أعظم من هذه المفسدة بينما تجده يفتتح مؤتمرا يدعى إليه محمد سعيد رمضان البوطي المعروف الذي رد عليه الشيخ الفوزان الإخوان المنحرف وعصام البشير الذي يزعم أن دعوة الإخوان المسلمين سلفيه وغير هؤلاء من المنحرفين يفتتح مؤتمر ويحتضنهم ويتكلم في مقدمة هذا المؤتمر فأين العقيدة السلفيه وأين مذهب السلف الصالح وأين الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأين كل هذه المعاني والأصول إنها عند هؤلاء السياسيين حبر على ورق يحرفونه كما شاءوا ويقلبونه كما يهوون لأنه لا أصول ثابتة عندهم إنما هي الأهواء تتجارى في قلوبهم ودمائهم ويليت لو أن أهواءهم عادت عليهم بالمفسدة وبالضرر فهذا شأنهم فلا يهمنا ما يحدثه شخص في نفسه مما يعود عليه هو بالمضرة ولكنه تلاعب بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتشويه للدين الحق الذي أكمله الله عز وجل لنا والمقصود أن دعوة أن عبد الرحمن عبد الخالق ليس له تأثير أو ليس له أثر في سير جمعية احياء التراث الإسلام من الكذب السامج الذي لا ينبغي أن ينطلي على عاقل كيف لا يكون له صلة ونحن قد راينا بأم أعيننا في صفحات الجرائد وفيما تناقله الناس أنه حين كان تم استجواب في مجلس الأمة فكان أحد أعضاء مجلس الأمة الذين يمثلون التراث الإسلامي وهو أحمد الدعيج يعول في وقوفه مع الحكومة ضد باقي المجلس وهذا حسن لكن ليس من, من أجل ما تذرع به أحمد لدعيش فإنه زعم أنه يقف في هذا الاستجواب موقفا يمليه عليه فتوى عبد الرحمن عبد الخالق ويصرح بذلك وهو ينزل باسم جمعية التراث فقل لي بالله عليك كيف لا يكون لعبد الرحمن عبد الخالق أثر في التراث ونائبهم الذي ينزل باسمهم يعول في موقفه على فتوى عبد الرحمن عبد الخالق تلكم الفتوى التي أكرمني الله عز وجل ووفقني والذي أسأله تبارك وتعالى أن يوفقني إلى المزيد من فضله فرددت عليه في فتوى هذا على صفحات الجرائد فكال لي اتباعه من السب والشتم والطعن ما احتسبه عند الله عز وجل وكان مما قال في هذا الفسوى في هذه الفتوى أن أنه أن المرجع للناس ينبغي أن يكون الدستور فهي الوثيقة التي رضيها الحاكم والمحكوم أي دعوة سلفية أو شرعية أو دعوة إلى الكتاب والسنة تقوم على اعتبار وثيقة اعتبارا مطلقا دون تقييد بما يوافق الشريعة الإسلامية أقل الإيمان هل هذه هي الدعوة السلفية الشرعية الصحيحة؟ في الحقيقة أن الذي يزعم أن عبد الرحمن عبد الخالق شيء وجمعية فياء التراث الاسلامي شيئا آخر هو في الحقيقة يعيش في كوكب آخر ويكذب على نفسه وكونه يكذب على نفسه فهذا كما قلت كل يبكي على ليلاه ويصنع ما شاء بنفسه ولكن أن تخدر مشاعر إخواننا السلفيين وأن تغيب عنهم الحقائق بمثل هذه الدعوة فإن هذا مما ينبغي أن يفند ومما ينبغي أن يظهر للناس كافة أنه كذب وتزوير وأنه غير صحيح فالذي يزعم أن عبد الرحمن عبد الخالق شيء وجمعية حياء التراث الإسلامي شيئا آخر فهذا مثل الذي يقول إن الأخوان المسلمين لا صلة لهم بحسن البنا، فهل يصدق قائل أن الأخوان المسلمين لا شأن لهم بحسن البنا، أو مثل الذي يقول إن كل هذه الحركات القطبية والسرورية شيء وسيد قطب شيء آخر إن هذا تكذيب بما يشاهد فكيف تجرأ هؤلاء على أن يكذبوا مثل هذا الكذب وأن يسيروا هذا السير فمعنى هذا أحد أمرين إما أن الناس ممعنين في الغفلة وفي الجهل وفي الاغترار بهؤلاء المنحرفين عن السنة وإما أنه أن هناك ضعف في جهود أهل الحديث في توضيح هذه الأمور لفك هذا اللبس عن السلفية التي يزعم أن هؤلاء أنهم عليها وأنهم مخلصون لها. والمقصود أنه أن هذه الكلمات لأعيان هذه الجمعية وهم أعضاء في مجلس إدارتها. أعني ناظم. والأخ عدنان والأخ حي الحي هي نموذج وأنا لا يهمني هو تقويم هؤلاء الثلاثة خاصة الشيخ عدنان أو الشيخ حاي أنا أريد ذلك دليلا على أن هذه الجمعية هي تبع لعبد الرحمن عبد الخالق وأما هؤلاء الأشخاص في ذواتهم وأنفسهم فإن هذه مسألة أخرى وهذا موضوع آخر لكن المقصود أن مثل هذه الشواهد تفيد لكل ذي عقل ودين وإنصاف وإخلاص أن هذه الجمعية هي على مذهب عبد الرحمن عبد الخالق وليست على مذهب الألباني وليست على مذهب الشيخ عبد العزيز رحمه الله وليست على مذهب الشيخ بن عثيمين أبداً الشيخ بن باز رحمه الله يصف المظاهرات يقول اتركوا هذه البدع وحاي يمدح بالخروج في المظاهرات والشيخ بن اعتامين والعلماء رحمهم الله تعالى كلهم يعلمون ويصرحون بأن الديمقراطية شيء وحكم الله عز وجل شيئا آخر بينما نجد بعض من استمعت إلى كلمته في الشريط يمدح الديمقراطية ويدافع عنها أما ناظم هذا وما أدراك ما ناظم فهذا ناظم في الحقيقة أقول إنه من العيب علينا جميعا ليس فقط من الناحية الشرعية ولكن من ناحية الرجولة من العيب علينا جميعا نحن الرجال الذين نتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يترك مثل هذا الرجل يرقى المنابر على مر السنين دون أن ينال قصته من التبيين وتوضيح انحرافه وتلاعبه بدين الله جل وعلا الله عز وجل سيسألنا تبارك وتعالى عن مثل هذا كيف استطاع على مر السنين يوما بعد يوم في مختلف الدروس والمحاضرات أن يتكلم بما يشاء وما يهوى وكأنه لا خد خلت هذه البلد من أهل علم يدافعون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول من العيب علينا جميعا أن تأخر إلى هذا الحد ولكن علم الله عز وجل أننا كنا نقصد إلى النصيحة مر السنين وكنا نقصد أن نصبر عسى أن يرجعوا إلى رشدهم وأن يتوبوا إلى ربهم ولكنهم مستمرين فيما هم فيه لا يلتفتون كما قلت إلا لمنطق القوة فإذا وجدت القوة أو وجدت التأثير المادي فهنا تلتفت هذه الأحزاب السياسية وأما أمر الدين وأحكام الشريعة وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي آخر ما يفكر فيه أمثال هؤلاء وقد أبلغنا هذا الأخ الذي ولا أقول أخ ما ادري إيش يسمونه المقصود هذا أحمد باقر قد أبلغناه أن لناظم شريط يتكلم فيه في مدح القاعدة فلم يبالي لذلك وكلامه مسجل في الشريط بصوته وقد عرضنا عليه هذا الموضوع لما أنه وزير حتى يقوم بما يستحقه الناظم هذا كما يصنع بإخواننا الذين يدرس أحدهم كتاب السنة في بيوت الله جل وعلا فيصدر قرار رسمي من وزارة الأوقاف بتوقيفه وانا اقول هذا الكلام وانا أعلم تماما حكمه الشرعي فليس فيما أتكلم فيه هنا مناقبة كما قد يظنه بعض الناس لمبدئنا وأصلنا وهو أن الخطأ الذي يقع فيه ولاة الأمور فإنه يجب شرعا أن يناصح فيه ولاة الأمور فيما بين إنساني وبين ولاة الأمور ولا يشهر بهم كما جرت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل أهل العلم وذلك أنني لا أتكلم عن عمل الأوقاف من حيث نيابتها عن ولاة الأمور فقد صرح ولاة الأمور عندنا بأن الدولة ليست مع الخزبية والأحزاب ونعلم من تصريحات الرسمية لولاة أمورنا ومن النظام الذي يقوم عليه عمل الوزارة أن نصرت أفكار الأحزاب ومذاهبها ليس أمرا مشروعا أو مقرا به من ناحية رغبة ولاة الأمور فنحن نتكلم عن هؤلاء الحزبيين ومذاهبهم وأنا أتكلم من جهة عملي أحمد باقر الذي يرجع إلى مذهبه من حيث كونه رأس من رؤوس التراث وأما ولاة الأمور فمناصحتهم لها مقام آخر وهو الآن على أي حال ليس وزيرا فأنا أتكلم عن شخصه ومذهبه فأقول إن عنده خبر أن ناظم قد تكلم بهذا الكلام فماذا كان ردة فعله؟ كان ردة فعله أن يصدر ناظم حتى يخطب في التلفزيون الكويت وأن يصدر زيادة وزيادة وأن يفتح المجال زيادة وزيادة لعبد الرحمن عبد الخالق ونشاطه نحن لا يهمنا من الناحية الدنيا ما تحقق هذه الأحزاب وزبانيتها من مكاسب لكن الذي يهمنا بالدرجة الأولى أن يكون الأمور من ناحية الشريعة واضحة ومن ناحية السنة واضحة وأن لا يلبس هؤلاء الحق بالباطل وأن لا يضحكوا على عقول إخواننا المسلمين ونحن نعلم الحقائق ثم نسكت بل إن من الواجب الشرعي علينا في حق إخواننا المسلمين أن نبين وأن نتكلم بهذه الأمور حتى يتضح لهم الأمور وتتضح لهم حقائقها هذه الأحزاب المنحرفة عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحتى ينتبه إخواننا فينتصحوا ويؤوبوا ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى فالمقصود ان هذه الكلمات تنفع كما قلت سابقا تنفع المخلص المتبع للسنة من عموم المسلمين أو ممن يكون مع التراث وتكون الأمور ملبسه عليه من اخواننا السلفيين الذين في التراث وأما من كان من محترقي السياسة أو ممن على طريق الإخوان المسلمين وهو يظن أنه على مذهب السلف الصالح فمثل هذا قد لا ينفعه هذا الكلام كثيرا لأنه له مذهب ومشرب غير مذهبنا ومشربنا نحن نتكلم عن مذهب السلف الصالح مذاهب أهل العلم ما نتكلم عن مذهب الاخوان المسلمين فالمقصود أن الله جل وعلا قد أتم علينا النعمة وقد أكمل لنا الدين وأن المسلم يجب عليه أن يستمسك بوصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يسير في ركاب أهل العلم الموثوقين وأن يتدين لله تبارك وتعالى بما ظهرت به الحجة والبينة والدليل الشرعي أنه حق وأن المكلف لا يعذر بجهله في التقليد في مثل هذه الأمور بأن يدخل نفسه في التحذب ويدخل نفسه في نصرة هذه التيارات وهو ليس عنده من العلم الشرعي المفصل الذي يستطيع ان يميز فيه بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكون في هذا الجهد توضيحا لبعض هذه الحقائق وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على مزيد من هذا الجهد والجهاد بحيث لا يبقى هناك عذر لمكلف مسلم في الانتماء أو النفاح عما يسمى بجمعية التراث الإسلامي ظنا منه أنها تسير على مذهب السلف الصالح اسمع أخي المسلم مع حضور قلب ومع صدق مع الله جل وعلا ومع تجرد لسنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم استمع إلى كلمات هذه القيادات، ثم أحكم بالحق. هل هذه الجمعية والجماعة جماعة سلفية، أم هي جماعة إخوانية تسير في قيادة عبد الرحمن عبد الخالق؟ كما يسير الأخوان المسلمون في ركاب حسن البنا والقطبيون في ركاب سيد قطب. أعتقد أن الحكم لن يكون بهذا العسر لمن صحت. نيته وزكت نفسه وتجرد وكان ذو عقل وذو انتصار على هوى نفسه وأما من يركب رأسه ويتبع هواه ويغار على حزبه أكثر من غيرته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمثل هؤلاء لا نملك حيالهم شيئا ولا نملك إلا أن نقول ما تسمعون وأسأل الله تبارك وتعالى البركة والنفع والقبول هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وسلم